بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدكم أولئك تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاؤكم من الحق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 ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم, ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا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 كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطو إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم دياركم مظاهر على إخراجكم وضامروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولائك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات لبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إذا جاءك المؤمنات لبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين